تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى ائنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واوطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فاذا جاءت الطوممة الكبرى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 تمنذر من يخشاها كَأَنَّهُمْ يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أَوْ ضحاها